وَالَّذِي خَلَقَ كَمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي you are. الله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع لَيْل فِي نَهَارٍ وَيُنْجُ نَهَارٍ فِي لَيْلٍ وَهُوَ عَدِيمٌ بِذَاتِ 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ منكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو مات إلى النور وإن الله ذبكم لرؤوف رحيم وما لكم Le je teku fe po mi ko vi feti 117. وقاتلوا 118. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيرا ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا